حبتني محستني ما مهنتني ما فعز ما قلبي حب وصان ولسه ولسه كانت توعدني ما حد سيبني وبتسيبني وفاكر قلبي زي زمان حبتني احستني مهنتني فعز ما قلبي حب هصدق قلب عمره محب حب هصدق قلبي هو الكل هصدق قلب عمره ما حب هصدق قلبي هو الكل يا دوب ومن قل ما صمتش قلب عمره ما خانه عمرك محسدني بحسدني مهنيتني عايزني قلب حد وصا ما حد سابني وبتسيبني وفا قلبي زي زمان على الحب تتكلم خلاص قلبي انا تعلم بلاش على الحب تتكلم خلاص قلبي انا تعلم طريق الوحدة ناحمشي وجرحك لي انا حداوي طريق الوحدة ناحمشي وجرحك لي انا حداوي ولو تحلف هتتغير مهنتني فعيسي مقلب حب والصال لسه لسه تاني عمري ما حكمت عايزني الامتا أتحمل دعفت وعمري ما حكمت عايزني الامتا أتحمل كلامك لي يا لحمسة وقالك كنت حر معاك عمرك ما حبتني ما حسستني ما هننتني فعز ما قلبي حب وصار ولسه تاني التواي ما حدسني وبتسدني فقلبي زي زمان هصدق قلبي عمره ما حب هصدق قلبي يهوى الجن هصدق قلب عمره ما حب قلبي هو الكذب يا كلمة كلمه ومن قلبي ما صوتش قلب عمره ما خان عمر